ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خَيْرَ أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هو الله عليم بالمتقين